عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل رواه مسلم أبو الزبير المدني محمد الحبش سرايه سنة ألف و أربعمائة و ثلاث عشر كنت بيننا ترفرفوا في أرجائنا وتوردوا تذكرنا أن الجهاد فريضة ترددها بين الآنام وتنشدوا بكل دموع القهر نبكيك والأساء يقفقه في أحشى إله ويعردد أما كنت تدري يوم غادرت طائعا بأن راح البلقان ترضي وتذبد وأن بها روبة عريق قفر ومحفظ اشياء تصير في كان كثيرا البشاشه حلو الدعامه احب الاخوان يدخل عليهم المرح والسرور وينحب عنهم الهموم والاحزان وكلهم كان طويل الصبر كثيرا الاحزان ملكت عليه جراحات المسلمين ومااسيهم جوانب نفسي وحده التي من تفكيري فصارت شخصيته صيابة فريدة فقد كان لا يفكر إلا في شيء واحد ولا يتحدث إلا عن شيء واحد والجهاد والاستشهاد حياته كلها تدور حول ذلك نومه واستيقاظه ودمه ورواحه بل حتى ومرحه كان على الأغلب لا تتعدى هذا الليل نفر مبكرا إلى أرض الجهاد وذاق من رزا وعاد مبشرا بروح جديدة وعزائم عسيدة وآمان كبيرة كان يذهب إلى أرض الجهاد فيمكث أشهران ثم يعود إلى أهله وولده فيمكث حينا ثم يعوده فعل ذلك مرام شارك المجاهدين في المعالف جاية وجلال بارك ومناطق أخرى كان يحول بالشهادة في سبيل الله ليل نهار يرى الرؤى في ذلك وترى ويطير فرحا بها وإذا قيل له لم تستعجل الشهادة ولما تقدم للإسلام شيئا بعد يقول وماذا قدم إخواني الذين سبقوا إن أرواحنا أغلى ما نقدمه للإسلام فتحت كاب ودخلها المجاهدون فعاد إلى المدينة النبوية وتزامن ذلك مع مدابح المسلمين في البوسنة فلم يقر له قرار أعد البدكة وغدا إلى الساحة الجديدة التي سينصر فيها إخوانهم المسلمين طار إليها ولم يمكث طويلا فقد في إحدى المعايق حول مطار سرايين ورحل هو ورفاقه فرحين بما آتاهم الله المصرف ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليه ولا يحزن ولا يرى خوفا على التراب لها نعمن ادير مستظف الواث ينشدوا لي على بالذبي شفاني كاسا من الاحزان ليس مفارقا قلبي وقد عشى على وجداني فأفيق ما في ما اطيق لكي ارى ورنتم اجق روحيتي وجنا بالأمس كان هنا أنيسا مؤمنة واليوم بين السدر والأكفال حقا رحلت أبا الزبير فأخطرات منك الديار وعاد عيشك كان الدنيا بكى كلي صفر من الاحباب والخيالي كنت وقد كنتني نعم الخليد وقد خلى دنيا يالي كفى قلب العالي الا فيك يوم الدعوة إلى الله والنصحة للمسلمين فصيح اللسان ثابت الجنال يا لها من الطفول ويا له من الشباب دعوة وذكر غنيمة وأجر همته في خدمة هذا الدين سؤال واحد يدور في خلبي ويتردد في جوانب نفسه كيف أخدم هذا الدين لله دره من عذاب هذا من علمه هذا سبحانه لا إله غيره وعندما نمت إلى أدنه الصغيرتين أخبار الجهاد والمجاهدين تاقى نفسه وشرأت عنكه وبدأت الدماء تغلل في عبوقه الجهاد في سبيل الله هذا هو الطريق وجاءت الفرصة أصر المجاهدون في خوصة طلبوا النجدة واستنفروا المسلمين فهبأ أبو العباس وأعد واستعد ونفر معرفية دربه وصديق عمره ناصر المطيب ذرع أرض الجهاد طولا وعرضا همة ونشاطا صبرا ومتابرا وتنكيلا بأعداء الله وتبكيتا لهم أسلم أخوه ناصر الروح بين يديه وسأله عن صحة حديث ودشره بأن من كان آخر كلامه إلى الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة فتحت كابه وانتهى دوره في أفغالستان عهد إلى أسرته حيث الراحة والسكون والدعة والنعيم فلم يطق ذلك كان ينام عن الحصير وبين يديه الفراش الوثير نفر إلى البلقان وسقط شهيدا في معركة المطار وسمع في لحظاته الأخيرة وهو يزحف على بطنه ناجي ربه ويقول اللهم إني أحتسب نفسي عندك اللهم تقبلها مني وارتسمت على وجهه اكسامة عليضة اسلم الروح وبقيه ابتسامك آيه وعلامه وعبرة من أجل ديني قد هجروا دياري وتركت اهلي في البلاد بواكيا حب الدياد تراب كل جانحي وارخصت في درب الجهاد دمائيا الله قد أز اللقاء ما كان قلبي يا حبيبة قاسيا لكن مثني لا يطر قراره والجرح في جسد العقيدة داميا أماه ذمعي قد تحذر جاريا لا تحسبي أني تركتك جافيا التأر إن التأر حق وكفع البدى والترق فتمن إذا حضر الوغى سلصفهم قتل وحر فغيارنا لقد أبى يا من جئتي يا مولانا حمناك قد تماليت تنادي دواد جاني من مرى اذم بار اذم وجاد ليثري اسدم تماليت يا بها بن عباتن نوملار سي ولا تبي على قتالهم انوار قبرك بالبسا ولي من ذي حلي هدانا فقتل قال ان قتل في دينه ما غص قط أو شريح النور في قسماته كالبدر يستطع بالأفو قتله يا لشبابه ما أن تكامل واتساق بحور شجونا فالقلب شجوا يحترق فسمن سنكثر قد مضى أهد التقاذر والفرق أهد التقاذر والفرق أهد التقاذر والفرق, والفرق, والفرق نامعا حفة من الده دعوة وجهادة ألفة ومحبة وخوة وعشرة وذكريات لا تنسى واليوم تتلفت العين فلا تراهم ويشتاق القلب فلا يلقاهم فتدمع العين ويبكي القلب ويعطي الحزن والأسلح والنفس ضارعة لله تبتهل الحزن يا صف والذكرام ارقته والخطب مستعير والمشكى جلل اخواننا كانوا كشمس مشرقه من ذا يسائلني عنهم وقد افل إخواننا عاشوا بالحب في كناف بالخير يرعاهم ما بالهم رحل أبعد أن كنا والحب يجمعنا كالعقد يجمعه يا جميل انت هجر والقتل فراقنا للقرض يستعدنا كلا ولن وصل الحب في قلبي لا ليس يتركني والشوق في قلبي خوف والوجل الا الى في من تمت قرعني الا قد يعذر الرجل يناش في خلف من بعد اخته والملتقى قدر يسوقه الأجال من سار في دربي من عاش في قلبي من كان لي أملا إذا خب الأمان للست أنساهم حتى وان رحلوا لذلت اذثرهم يحدو بي الامال اخوانا لا عود ما زلت انظركم اخوانا لا عود فالقلب منشغل إخواننا قتلوا في الحرب قد قتل يا رب تلهمنا صبرا فنحتمين إخواننا قتلوا في الحرب قد قتلوا يا رب تلهمنا قبرا فنحتمين وادعكم بدمعات العيون وادعكم وأنتم لي عيون وادعكم, وادعكم وفي قلبي لهيب وادعكم فجود به من الشوق شجود جمع العيون وداع وداعكم لي عيوني وداع وفي قلبي بيق تراكم به عيني وقد ذبرتم <تصفيق> <شوكي ورداً تصفيق> <عفاراً> من شوكي ورجن يفوح شذاه عطرا من غصوني في ارض ہے I don't know. تصبى المسلمات بكل تغير وعيش المسلمين اذا يطيبوا امور لو تأملوا ان قبل لطفل في اجيبوا على كل ذوال لقد اشتاقت الأمة اليك يا عمر أما من عودة كي ما تحطم أغلالها وتفك إسارها وتهديها بإذن ربها إلى سبيل ربها في كل يوم تستبع ديارنا لله أشكو أنني في عالم يحيا بلا خلق ولا ميزان الحق فيه فصدعت أركانه وقل مؤبحى ثابت الأركان لله أشحو الوائدين قضيتي الناس جين بصمتهم أكفان والناس بين مذبذب وجبان يتنكرون ويشجبون ولا أرادون فهل قد أفطأوا عنواني هل يعرف ما يدور بساحتي والكل يزعم أنهم أعواني يستنفرون لأنه يداد فأسكي لا نرامل فأذن منه فأذن منه والكل يزعم أنهم أعواني تنديد وما مناظر وما هاجر تغني عن تبياني في كل يوم تستبعد يا عنا وذا كونك قد اكلتني شعري يبدو امه مقوره والناس حين مدذب وجبا عديانا والساقن هو الذب في كل قطاعي تعيوباد وامته مقروره والناس بين مجذب وجباني ملي بفرق يرد كرامتي ويعيد لحرية وماني ملي بموطس من يهم لنجدتي بعديمة ويدود عن أوطاني ملي بفاروق يرد كرامتي ويعيد لحرية وماني من ينم لنجدته بعزينة ويدود عن أوصاني الثامعين لفرقتي وكأنهم خجب مسندة بلا آذاني خجب مسندة بلا آذاني في كل يوم تستبع ديارنا, ديارنا ومساق نحو الزفق القطعان شعب اليبال مقهوره منى ذريا اولاد بني وجباني يفللوا من ديارنا ونساحنا قد دسك الكباني يعني يبدهم مثل مقوره ونادى ذريا من كعبة والاتى ساظل ثورة البركان يوم انتصار المسلمين لحقهم ونهوضهم في قوة وتفاني لكنني رغم الكعبة والاتى ساظل ارقب ثورة البركان يوم انتصار المسلمين لحقهم ونهوضهم في قوة ودفاني يوماً تعود به الحياة لرشدها وتسود فيه شريعة الرحمن وتسود فيه شريعة الرحمن في كل يوم تُمْتَبَعَ بِيَارُنَا مُنْسَاغُ نَحْوَ الزَّفْحِ كَالْتِطَعَانِ جعب يُبَدُ أُمَّةٌ فإنه تبزم وجباني في كل يوم سنة فلا عمر عمر الفاروق هل لك عودة منها فإن جيو شبوم تنهى رفاقك في الأغوال وجايشوك في البلقان صلوا وكبوا ريضا مساء ترائيل تكتحي وفي بيت لحم, لحم قاصرا جاء العين بحلله القشيبة وثيابه البهيجة فهيج الأحزان وأثار الأشجاب وأعاذ الذكرى ذكرى الشهدان والبعين قد خلته من طرط وجدك مأتما عيد مضى من عمرنا وتطرنا من يرجع العيد البهيج الباسما إني ذكرت أبا الزبير وصحبه فبكيت حتى كاد يدرك للعمى أضجرت من شجو إنه صوت الحياة كيف يا بلبل تشجب إذا ما مناك ساد عاش في الدنيا غريبا بين أنياد الطغاة عاش في الدنيا أسيرا أطلقته الطالقات لم يذق للنوم طعما لم يجد فيها الفتاة رب أيام قضاها في قضا من المعمعات لم يذق للنوم طعما لم يجد فيها الفتاة أيها البطل المسجى في وقار وثبات لم قرير العين كيف ياب البلد اشتر في زمان ناكسا أيها البطل المسجى في وقار واتبات من طير العين أنعم إن نصر الله آل أيها البطل المسجى صغر الله آه أيها الغطل المسجد في غضاء واتبات من قرير العلم أنعن إننا صغر الله آه جعل حياتك كلها خالصة لوجه الله دعوة عن الله وجهادا في سبيل الله حياة ظاهرها عذاب وضيق وباطنها عجوبة وبريق ظاهرها دموع وألم وباطنها خشوع وأمل تعب الجسد ونعيم الروح جسد يمشي على الأرض وروح ترفرف حول العرش لو أن الدموع فتعيد البعيد لسارت دموع تقد الخدود حنانك يا أخت لا تحزني حنانك ماذا البكاء يبيه لو أن الثموع تعد البعيد لسال الثموع تقض الغدود حنانك يا أخت لا تحزني حنانك ماذا البكاء يبيه ولكن مولاكها قد قضى المرتقى سابق ومنهم بئيس ومنهم فنوت ومنهم قتول يروم الفرام ومنهم قبيل عين قعيد ومنهم جبال لئيم القدر ومنهم فليد ومنهم حسود ومنهم شموغ أشم جلاد على فطرة لا تطيب الفعمود يقود صناديد نحو العلا بعد من عنيد يقول الحديد وكل قمين بما قد جنا على كان لدي رقيب عديد فجلات كل دن ونرنظام تقول آيات الشر الوعيد لو أن الدموع تعيد البعيد لسال الزموع تخذ الغدود حنانك يا ربط لا تحزني حنانك ماذا البكاء يخيل ولكن مولاكها قد قضى المرتقاس بكم ومن بعيد ومن كنود دموت قاها لاثله ففرت عروس ان ترمل وليد فكانت وجودا ولودا لاغاب قلوب العلوفي وهل من جديد وتسبحهم في الدجاث سبح وترتي لهم للكتاب المديد سالي الروس عنهم وأفعلهم وكشمير والغس أرض الجدود سالي الصرب قد أدركوا أنهم حماة حماة غزة فهود تالي كل أرض حيات الكهاد كم من دم ما بيننا وكم سيد سد بين الأسود لو أن الدموع تعيد البعيد لسال الدموع تغد الخدود حانانيك يا أخت لا تحزني حانانيك ماذا البكاء يخير ولكن مولاك هذا الفضاء وَمِنْهُمْ سَائِرٌ وَمِنْهُمْ إِلَى الْمُرْتَقَى سَابِقٌ وَمِنْ ذَرِيَتِهِمْ وَمِنْهُمْ قَنُوطٌ وَأُمٌّ تُضَعُ ثَيِّبًا بِأَفْلَاحِهَا لَهَا فِيكُمْ أُمٌّ لَتُسْتَذِيدُ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَقَدْ خَضْتَهَا بِهَذَا بِقَوْلٍ رَشِيدٍ يهد البرايا ليستيقظوا ليوم جديد وفجر وليد فتمشي السرايا على الدرس هو و أرواحنا ولكن قلود بدار الخلود ولكن قلود بدار, بدار, بدار, بدار الخلود يا هؤلاء تقام الأمم وتحيى المبادئ وتنقصر العقائد يرجون رحمن السماء يرجون جنة ربهم يوم القيامة والجزاء يوم رهيب قاتل بلحظة حق اللقاء ترى وجود غَالِيات تَوُجُوهُ مِنَ عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء يا إخوتي ماذا نقول أم حذننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبته أهل المحافة والإقاء عاشوا على هدي النبي يرجون مانا السماء يا اقوى ما نقول ان التاريخ لا يسجل بدمائه الا اهل المحا بدماء هؤلاء الا خطط هؤلاء الا اكتا هؤلاء يا إخوتي معنا بيتم وبالله فمبات النفج وأنحنا شوقا إليكم ولا جبت مآقينا تكاد I <laughs> don't تبت لي انا المحافه واللقاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغل القتل والموت مضعنا رواه مسلم ياسين الكردي طور سنة 1400 فكتك جبال الهند كوش وأنذفان عليك دموع الحزن كل المرابع جبال ووديان وأرض فسيحة تسح لقرط الوجد حر المدامع وأمك والأفلاك والبقعة التي ارتوت بدماء الطهر يوم المعمعين تناديك يا سين البطولة والفتاة أجبني رعاك الله وكما حينيك وكم عانيت من تصمت الجباب والأشعار تلك المدينة العتيدة هي التي انجبت ياسين ذلك الفتن جلد القوي الشهر المتوتب عاش مرارة شعبه وتجرع معهم حؤوس القهر والعذاب وخصت الأيدي الظالمة أسرته بمزيد قهر وعذاب فخرج من على وجهه مهاجرا إلى سبيل ربه قطع الفياء والكفاق حتى تحقق حلمه ووطئت قدمه أرض الجهاد ولأول مرة في حياته ذاق طعم العزة وعرف معنى الفردية وصال على أرض الجهاد صولات وجال بها جولات وعلف بشجاعته الفائقة وعند الاقتحام يكون غالبا أول المكتحين قالوا له ذات مرة إن أعداء الله يتوعدونه ويخططون الارضياله فقال والله لقد جئت إلى أرض الجهاد كيما أنا لطعن في الصدر أنا لره الشهادة ولكن لا بأس أيضا إلى ما جاءت هذه الطعنة في الظهر وتحقق ما قال فقد تربص به أعداء الله في أحد الأيام وَنَالَتْ كُرَصَاتُهُ مِنَ الآتِمِ غَدْرًا بِهِ سَقَطَ سَرِيعًا وَحِيدًا فَرِيدًا مُسْلِمًا يَطُوْحُ إِلَى مَوْلًى شَاعِرٌ إِلَيْهِ قَسْوَةُ الطُّغَاةِ وَظُلْمُ الظَّالِمِينَ وَضَلَّ وَجْهُ حَرٍّ وَالْمَدَامِ أُمُّكَ وَالْأَفْلَاكُ وَالْبُقَعَاتُ ريزا المروع من كل ناحيه وغدو اتت سهام الغدر من صوب مامن فخر صريعا وانكف الفارس الجلد اي يا سيم ان <تصفيق> انما قد كان في ذا في ذات الاله يك شهب فكان يكون الحامل سلاحهم الى ساحه الهيج العقارفه النسد ويبكي في كل المعامع فارس منيع إذا جاء التصاول والجد قليل هم الباكون لكن شأنهم عظيم لدى الهيجى عظيم إذا شدوا هم الأمل المرجو زمان يسود الظالمون ويرتقي على صوة الطغيان ذو الحلة الوغد فيا أمة الأكراد هل تذكرينه فتى غير مهياب له صولة جلد يا هو نور المار الحرب من مذاقه يحطم صرح الكفر ليس له ند تسائلني كركوك عين فلذاتها والليل والليل هداجي رغم الأشرار عاتت بأرضها وعن كل هذا القهر ليس له حد وعن فتيات الطهر يشكين محنة فأطرقت محتارا وأعجزني الرد وعن فتيات الطور يشكين نحنة فأطرقت محتارا وأعجزني الرد ماذا لقمتك غارقا في دمعتي ماذا لقمتك حاضرا في يقظتي ما زلت أنت برغم موتك لم تزلت بطلا النهايه من بدايه قفوتي يوم تعانيني شوق لين في فقد القاك في بيتنا في ما تسني شتي وازمانك انما رياك تتهى في زوايا بس ما ضاع امك بالكلام او وعشت انت بمهجتي قليل الذين يحملون المبادئ وقليل من هذا القليل الذين ينقرون من الدنيا من عجل تبليغ هذه المبادئ وقليل هذه الصفة الذين يقدمون ارواحهم ودماءهم من اجل هذه المبادئ والقيم. قليل من قليل من قليل. ولا يمكن ان يوصل الى المجد الا عبر هذا الطريق. وهذا الطريق وحده. <تصفيق> يا با الا اي صاحبنا دوننا بكراهه نابقه وصوته الشديد شاهد ما بعدنا جثه وما ضاب عنا صوت الحق فيه كم اثار فينا اللوعه والاشجان بطلا انفجر في حنايا قلوبنا يا لاهي الحشوع يا الايمان وها هو صوته يلقي مشاهدا على تلك الكلمات وقوه تاثير عباراته فقد العالم الشهيد ابو الزبير المدني يشاركنا في النشيد سحين تلقاهم ذتوفا يقولهم الرجال الأوفياء فالأصحاب تعدوا بالمنايا وعيد نبيهم منه وضع ما زلت أنت برغم موتك لم تزل بطلا نهاية يا سي طفوتي لا يمكن ياري ما دکان من دل جئتك انت برمز موتك لم تذل بطلا النهايه من بدايات قم وفي تجاه تجاهك النار وزايده النور ضرب من جوار الجوار الوسطي يشهيد ورهب لتحفظه ويقضع في الجحور وما كل المروج دروا ثباثا وجلوا عنه ويات المطير إذا جاروه إذا جاروه جاء الموت لك وإن مصروا فمن حباب الشعير فكذ ذلك أردوا صوتهم لتكبير يؤثر وفي هذا الدين نشأنا ثم فموت عني بعيدا وصدقتني شهيدا فكيف رحل وكيف تغاري لقد أضماني فراقك وأبكاني من شاك أبكاني من شاك أخي وتهطل من عيني مائك فراد القلب بأن يتيب فراك وثيقا بولائي أفكاني من شاك أو غي وتأطل من عين يمائي فراد القلب بأن يراك وثيقا بولاي هل ترجع أم أنك شاد أسكنت حداءك أحشائي اطلبني فالقلب حزين والدنيا أنت لبكائي هل ترجع أم أنك شاد أسكنت حداءك أحشائي أطلبي مني قلب حزين ودنيا أنثى بكائي لا تخبر أنك ستغادر تكفيني أنك تسمعي ارجع فالأم يتاوروني وكانوا كفن العناي القعود سيضنيني أبدا لم تغشاني بلقائي كم تذكر إذ كنا نمضي بسرور يملأ أرجائي فالقعد سيضني أبدا إن لم تغشاني بلقائي كم تذكر إذ كنا نمضي بسرور يملأ أرجائي لتنسى أنك لأمان أبديه بقالص أشلاقي وقد ججناني وانتهابت أطرافي وانكسب غطائي الذين ابتلوا بانتهاك الأعراب وصفك الدماء وهجر الأوطان إلى إخواننا في الدين الذين نأت بهم الديار وحيل بينهم وبين الأعوان والأنصار إلى المعذبين من أبناء الأقليات المسلمة في مشارق الأرض ومغاربها نهدي هذا الإصدار ین وج پلحیا چون پ ارام اللس الزلزنة والأنام اليام وادعات أنسي لا أريد سورا حتى يكون النصر والإسلام الأنس يوم والأسى أيام السعاد حين والشفا أعوام التاح حين والعنى أزمان حيث الحياة وفي الحشاء ألام الأنس يوم والأسى أيام السعد حين والشقى أعوام أتاح حيناً والعمى أزمان كيف الحياة وفي الحشاء ألام كيف الحياة وفي الحشاء ألام كيف الحياة وفي الحشاء ألام فجر صوابق شمخت تشعة فروجا هي وحدة الشمس التي وعدت من انتظر الغداء المدينة المدينة نحن المدينة دارنا فالله نهدى دار النارها نحن ذهب طرحا بالأخيار نحن المدينة دارنا كالله نعم الدار أبناؤها نحن جاف طرحا بالأخيار نحن المدينة دارنا كالله نعم الدار المدينة, المدينة المدينة هذا كتاب الله في يدنا فنحن المأمل العلم زانع قولنا هو وحده المستقبل المدينة المدينة نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار أبناءها نحن ذات طرحا بالأخيار نحن المدينة دارنا تالله نعم دار نحن من نحن فوق نہ اسبه امجادنا امجادنا ن ترى كبر روحنا يكفيك انت بلادنا يكفيك انت بلادنا يكفيك أنت, انت بلادنا المدينه المدينه المدينه, المدينة نحن المدينه داونا الله لنا مدا فناء وهن نودا فرحا به الاقيا نحن المدينه داونا الله لنا مدا عدنا ونحن ذا الفرح نحن المدينه دارنا تالله نحن المدينه دارنا تالله نعمل دار المدينه المدينه المدينه دع الداعي هلما الى الجهاد إلى العز المكين إلى الرشادي دعا الداعي فهيّج في النفوتي بطايا من حنين مستعادي دعا الداعي هلوم lassنا الجهادي إلى العز المكين إلى رسادي دعا الداعي فهيّج في النفوتي مضايا من حنين متعالي ارى الاهواء تجعلنا عبيدا لغير الله نشرف في القيابي يسيرنا الهوى الشرقي طورا قنوب في كن ذعودا في العينادي نرزل في معافلنا بأننا عزول قائمون على الحيان ولم نعدل إلى رفل ولكن مضينا هائمين بكل واجي سنل الإسلام إن الأمر فيكم قوامة قائمين على العباد غاب عن الشهادة في حاملوها مقصلة وزاغ اليوم حالي وكيف يغيب عن حق أريب نقي التوب واليد والفؤاب دعا الزاعف ألف يد تلافي وَأَلْفُ يد تَشُدُّ عَلَى مِنَالِي وَأَلْفُ يَدٍ مُخَضَّبَةٍ تَرَاهَا تُعِيدُ الضَّائِعِينَ إِلَى رَشَادِي وَأَلْفٌ ثُمَّ أَلْفٌ ثُمَّ أَلْفٌ مَا ضَنَّ لِلَّنْ يَحْدُوا دع الداعم الهم الى الانتهاء العز المكين الى رجادي دع الداعي بقايا من حنين مستعادي دع الداعم الهم الى العز المكين داي بايه يذني من حنين متعاني بقايا من حنين متعاني بقايا من حنين متعاني تلك الذئبه بالحرابي واعيان الوقوق بكل تَجَوَّلَ النَّبِيُّ بِبَابِ الشَّرِّ دَمَرًا وَمَا زِلْنَا فِي وَامِرِ الْجَوَارِي وَأَرْقَيْنَا كِلابَ الْقَلْبِ حَتَّى غَدَوْنَا مِثْلَ الذّنَابِ الْكِرَامِ تُقِينُ الدَّلَمِ مِنْ شَرْقٍ وَغَرْبٍ تَجَرَّعْنَاهُ كَأَثَمٍ بنوع من احفاد المتنى واهل المشرقيه والضراب تجل رقابهم لبني رق بيال الله والعجر عذال تلا بو من تبح في حمانا وتمرح في السهول وفي وأسد المسلمين فإن قهرا وتشف الدهر ويلات المصاب أفي قويح قومي من ثبات فنذر الشوم تؤذل بالخراب كأن أن المسلمين غدوا نعاجا أحاط بهم خطيع من زئابي وأرض المسلمين عمى مضاع مجاع للسلاب والانهار ففي البلقان تشريد وقتل وأذكر حملنا من ارتفاعي وكشمير الأسيرة في حماها مبزعة ممزعة الرهاب وفي الطاج كفتهم بالضحايا وعيش كاذب مثل السراب يفيق الشعب في فرما ويغرف على فرقات مكلوب مصابي بِتِينُ الْبُطُولَةِ كَمْ سَجِيقَة كَأَنَّ وَجْعَهَا رَنَّ الْعَادِي وَبِنْشِ شَانٍ وَلَنْ يُجِدَ رُوحٌ وَثِيقُ صَوْبَ اخْفَارِ الرَّبَابِ وَغُرُودُ الصَّنَايَا يَا لَكِ على جعب تمزق بالحراب وفي الصين البعيدة تم جرح بجر كتان يشكو للسحاب ولي بريا وابخة يا وباك جراحات تذكر بالمطاب أضاع الخزة والجولان غدرا وضاع الدين بالدنيا القراب فلسطين السجينة في رباها فواجعوا قيلة تلك الرواب فلسطين السجينة في رباها فواجعوا قيلة تلك الرواب سراح طاهر قد تنتوه فواجدني على ذاك السراح سفوح مرجع عطا وورزا سدى أقول وقد تعارني حليل إلى الأقصى وأبكان اغترابي تبيت القدس ترزح تحت نير من الطويل تهزوا بالصعاب تضمد جرحها في كل يوم تريج الأداة والحساب وتنظر فجرها الآتي قريبا جيوش الحق كالموج العباب يطل الفجو غداً ونحقق كل النصر لأمة لا يطل الفجو غداً ونحقق فإن أننا القدس سيكون حاديا لنا نحو إطلالة فجر جديد وإشراقة صبح ذهيب ونسمة نصر مريد سيطل الفجر غدا ونحق كل النقلل لعَّنا بقل الفجور غد وَحّ م كل الكفر بهمتنا بق الفج غلَ وَ كل النقل بعَُّنا نعيد لأمتنا الأمجاد ونفتق باسم عقيدتنا تفيق الكون وتفع الأرض على أصوات عديمتنا النور يلوح من الآفاق فهيا نعلي البنيان هيا يا قوم إلى العلياء كل يحمي لنضيء الكون ونملاه عدلا وسلاما وأمانا ونحارب كل قناع الكفر ونطرد منها الطويانا يا قوم القدس يناديكم يتصرخ أهل الإسلامي والمسجد يشكو أرجاثا يشكو من جور الأفلام يا قوم القذل يناديكم يستطلق أهل الإسلام والمسجد يشكو أرجاثا يشكو من جور الأفلام يا قوم وفيقوا عيدوا بينارينا خيا مثلاقه يرود الحق اهل الحق ونقول كل الاقمام قلنا بالامس نقود واتبعنا علي صرح الايمان وَالْيَوْمَ نُتَابِعُ أَهْلَ الْكُفْرِ وَنَجْرِي خَلْفَ الشَّيْطَانِ يَا قَوْمُ كَفَانَا خُدْ لَا نَنْسِيرُ فِي رَكْزِ الرَّحْمَانِ عُدُوا لِلْحَقِّ وَلَا تَهِلُوا فَالنَّصْرُ لأهل يا قومك فانا كلنا ننسير في ركب الرحمن عدوا للحق ولا سهلوا فالنصر لأهل القرآن عدوا للحق ولا سهلوا فالنصر لأهل القرآن فالنصر لأهل القرآن هي اشجو الغرب في وراق يقيم للراحلين غدا اعذرفا يقيم يا سالكين الى الجنان طريق وفراقي فراقي للراحلين غدا أعز رفاقي رفاقي لله أشهر غربتي وفراقي فراقي للراحلين غدا أعز رفاقي يا تالكي إلى الجنال طريقا يا بائعين نفوسهم لسباقي يا سالكين إلى الجنال طريقا يا بائعين نفوسهم لسباقي سباقي يا إخوتي دمع ودمع يجري على الأحداق ما لي أرى شعبا طنم يلهو إلى الإشراقي يا إخوتي دمعا ودم يجري على الأحداقي ما لي أرى شعبا طنم يلهو إلى الإشراقي ما لي أرى شعبا ينم يبغي رضا الغزاق إلهي أشكو قربتي وفراقي فراقي, فراقي للراحين غدا أعز رفاقي رفاقي يا ذلكين إلى الجنال قريقا يا بائعين نفوسهم للتباقي يا <تصفيق> بائعين نفوسهم للتباقي يا بائعين نفوسهم للتباقي فزا الجذور هز الجذوع هز الجذوع, هز الجذوع هز الجذوع هز الجذوع هز الجذوع هز الجذوع وحرك الاطقان للدين في صدر الشهيد مكاننا واقم سنا مجديا باغي الهدى واغرس على درب الجهاد خطانا واشدد حبال قيامنا بتحمل وثل الخيام لمن تسيل دمانا واكتب مشاعر دربنا بتوحج واقطع أماني كل من عادانا عشق الجهاد شهيدنا فتح الفصاد بدمائه حور تعد حسانا هانت عليه لذائد سيقت له فتقل بالتقوى وشق فقانا هز الجذوع هز الجذوع هز الجذوع هز الجذوع هز الجذوع الحياة وبات ينشد قائنا ما بال قوم يهجرون ثمان ما بال أبناء العقيدة فاتهم قيب الشهيد وريحه ما كان تلك الطريق الحق فانقادت له الدنيا فلم يرجع ولم يتوان دمع الإله يقول في آياته من يكتر الأخرى بشيء هانا هذا الغمار شهدنا بعقيدتي فأتى وتذكر على أرطانا فدق الإله وسار في بشواره وعلى طريق الحق قد نادانا خذل جدود خذل جدود خذل جدود خذل قالوا لنا فقنا الشهيد بموته ما مات حقا بل وجد فرحانا موتي حياة لجلي فيرخص دمي وان من دنيا حلو ومنانا حب الجهاد طلع على قلبي فلك يقتله في داركم انكار لن انتني والنصر في حيفنا مهما تقاعصت اموت ايدان امرك كبير بالي فليسكم فثقون بالمولى يعود هدانا أتفي عليكم مثلبون هرية عجزت أطالتكم فطال أذانا أنا لا أرى أحدا يطيق مطالتي لا أظل وحدي حاملا موتانا وأظل أصرق قائلا لبعاثنا كن الجدول وحر كل ابطانا كن الجدول وحر ورضعنا من لبان خيراته بإذن الله فلهو منا كل الحب والعطار فلهو منا كل الحب والعطار مخترنا حبك يا أرصال لكن الله قد اختارا حب الأوطال من الإيمان إننا لنعلن أسرارا مخترنا حبك يا أرصال لكن الله قد اختارا حب الأوطال من الإيمان إننا لنعلن أسرارا جندتكم في الارض في عدل نوا يقين وقرانا جندتكم في الهدى في عدل نوا يقين وقابنا في قلبي وانها نار حبك يا وطنا جن الله قد صدر حب الأوطان من الإيمان إن لنعلن أجرارا مخترنا حبك يا أعطان لكن الله قد اختارا حب الأوطان من الإيمان إن لنعلن أجرارا في كل أرض يا إسلام جرح يسيل دما وقتام في كل أرض يا إسلام جرح يسيل دما وقتام يوحهم أهل الإجرام ملعوها حقدا ودمارا كان حبك يا أوطان لكن الله قد اختارا حب الأوطان من الإيمان إن لنا نينواتا محتنا حبك يا وطنا لكن الله قد جارا كقوله ان من اليمان إن لنا نينواتا محتنا للحف حماف واخترنا للهدي دعاة واخترنا للحف حماف واخترنا للهدي دعاة أم لن تهزم فينا الإصرار واخترنا حبك يا أوطان لكن الله فالإختارا حب الاوطان من الايمان من لا نؤمن واتى متى نحب يا اوطان ان الله قد حب الاوطان من الايمان من لا نؤمن يا اخوتي روح الإسلام روح تطير مع الأنساب يا إخوتي روح الإسلام روح تطير مع الأنساب عدن هدى حب نواوي شمس تدلأ ألأ أنوارا واخترنا حبك يا الآية لكن الله حب الاوطان من الايمان ان لنا لنواثا وكنا حبك يا وطنا لكن الله قد سجرا حب الاوطان من الايمان ان لنا لنواثا وكنا حبك يا وطنا لكن الله قد سجرا ولا بالي من الذين انلا نعلن السرار الذين رجال صدقوا ما عاهدوا وما بذلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما न <tries> वधय وهجر الأوطان إلى إخواننا في الدين الذين نأت بهم الديار وحيد بينهم وبين الأعوان والأنصار إلى المعذبين من أبناء الأقليات المسلمة في مشارق الأرض ومغاربها نهدي هذا الإفضار نقارد ذله ويفر منا ونقصد وده فيصد عنا نقول له تعال هنا فإنا عشقنا وجهك الغاني وإنا نقارد ذله ويفر منا ونقصد وده فيصد عنا نقول له تعالونا فإن عشقنا وجهك الغالي وإن عشقنا وجهك الغالي وإن تمنيناك من زمن فهلا مددت يد العطاء لمن تمنى أبا ومضى وأغلق كل باب وراح مفارقا إنسا وجن تمنيناك من زمن فهل مددت يد العطاء لمن تمن ابا ومابا وهو لقد لباب واح مفارقا انتم جننا واح مفارقا انتم وجنا عجبت ورحت اسئله لماذا وكيف على كرامتنا تجن فقال ومن تريد فقلت شيئا يقال له الجهاد إذا تسن عجبت ورحت أسأله لماذا وكيف على كرامتنا تجن فقال ومن تريد فقلت شيئا يقال له الجهاد إذا تسن يقال له الجهاد إذا تسن فقال وقد أذار إلي وجها صباحيا وقلبا مطمئن إذا شئت امتصار الحق فاطل جهادا ب عبيدة والمثن فقال وقد أذار إلي وجها صباحيا وقلبا مطمئن إذا شئت امتصار الحق فاطل جهادا ب عبيدة والمثن جهاد ابي عبيده والمتن اذا شئت انتصار الحقيقه الطلب جهاد ابي عبيده والمتن ودع عنك الذي يتعالد يا وان ذكر الجهاد وان تغنى اذا شئت انتصار الحقيقه الطلب جهاد ابي عبيده والمثنة. ودع عنك الذي يسعى لدنيا وإن ذكر الجهاد وإن تغن وإن ذكر الجهاد وإن تغن نطارق بالله ويفر منا ونطلق الزبو فيصد عنا نقول له تعالعنا فإنا عشقنا وجهك الغالي وإنا عشقنا وجهك الغالي وإن عشقنا وجهك الغالي وإن خلي يدي فلست من أسراتي أنا يا حياة علوت فوق أولاتي إلى كل طفل في البداية لشافي بدون غائر وكل شيء ينطظر منهاي إلى البلماء العاملين إلى الدعاة والمجاهدين إلى الفارين بالدين إلى المستبطئين بالتمكين إلى كل من بلع من المسلمين إلى زوايا الكون وفي هذه الزمن إلى هذه الأعماق المشردة أتلمح بين ريحها من ظلمات إلى نور ترقب الصقور يا حياة لو لا تفرضي قيدا لا لا مدارك الأفلاك لا تعجلي فإذا الخلائق في الدنا سألتك من هذا الذي ناجاك فتبختري صلفا وقولي خلي يدي فنست من أسراك أنا يا فوق عناكي خلي يذي فلست من أسراكي أنا يا حياة عنوت فوق عناكي لا تفرضي قيدا على حريتي رحب أنا كمدارج الأفلاكي, رحب أنا كمدارج الأفلاكي سامن أنا حتى الخيال يكل عن دركي ويعي العقل عن إدراكي سامن أنا حتى الخيال يكل عن دركي ويعي العقل عن إدراكي أنا إن حبوت على ثراك فإن ذا قدري وإن صنعت خطاي خطاكي وإن صنعت قطى يخطاك قلب الوجود أنا وزهر حقوله وشداه نفح من سداي الزاك قلب الوجود أنا وزهر حقوله وشداه نفح من سداي الزاك جاري فيد الخلائق في الدنا سالتك من هذا الذين جاكي يا جاري فيد الخلائق في الدنا سالتك من هذا الذي جاكي وجب اختار صلفا وقولي مسلم وكفاك اخرا ما سمعت كفاكي وكفاك فخرا ما سمعت كفاك خلي يذي فنست من أسراك أنا يا حياة عنوت فوق عناك خلي يذي فنست من أسراك أنا يا حياة عنوت فوق عناك لا تفرضي قيدا على حريتي راح بول انا كما دارج الافلاكي راح بول كما دارج الافلاكي ضحكات الزمان ضحكات الزمان. ضحكات الزمان ضحكات الزمان ضحكات الزمان ضحكات الزمان تبكي الغريبا وعيون السنين ترث الاريبا ضحكات الزمان تبكي غريبا وعيون السليل ترف أريبا ودموع الفراط بالدم تجري كلما ودع الغريب الغريبا كلما ودع الغريب الغريبا والظلوم الظلوم يهوى ضلال ويحب الحياة عيشا مريبا هتذاو الجبال فيها تريمن والعزيز الشجاع يمضي سليبا والعزيز الشجاع يمضي سليبا هتذاو الحياة حتذا <سؤال> والحياه حتذا والحياه حتذا مر والحياه تمر مرير حتذا والزمان يحبك ايبا حتذا والحياه تمر والجهاد عاد رمى وحياة الجهاد صارت نحيبا وحياة الجهاد صارت نحيبا هجتها تدا و نحن سيوف صفعنا الضلال صفعا تريبا تم رسما على السماء وساما وعلى النجم تمصرعنا سيدا وعلى النجم تمصرعنا سيدا صعدنا الى صعدنا الى صعدنا الى صعدنا الى العلا ثبات والى الموت كم رمينا عريبا صعدنا الى العلا الموت كم رمينا عريبا كم فتحنا البلاد شرقا وغربا وجعلنا الغريب فيها حبيبا وجعلنا الغريب فيها حبيبا تم غذؤنا الصغار مجد وعزا وجعلنا العظيم سين ربيبا قم صارعنا على <المدى> من كفورين <واجعلنا> الحياة <سعدا وطيبة> وجعلنا الحياة سعدا وطيبا وجعلنا الحياة سعدا وطيبا تم <كم> عزيز يعيش تم <كم> عزيز يعيش تم عزيز فردا وحيدا ودليل يعيش فيها رهيب با يعيش فردا وحيدا وذليل يعيش فيها رهيبا وعليل يعيش فيها صحيحا وصحيح يعيش فيها جريبا وصحيح يعيش فيها جريبا وترل يعيش فيها بخيلا وبخيل يصي فلها عجيبا وجبين الجبان اضحى سعيدا وجبين الشجاع اضحى قطيبا ضحكات الزمان, الزمان ضحكات الزمان ضحكات الزمان ضحكات الزمان ضحكات الزمان وحدثت الزمن كم صعدنا الى العلى سدا تين وحدثت الموت كم رمينا ريدا وحدثت الزمن, الزمن كم فتحنا Yeah, يستبدل قمن غيركم ثم لا يكون أمثالكم من يرتز منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزلة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يقافون لوم سلائف في كل يوم للجنان قوافل بدن ولا ترف ولا انغام انغام نظروا نفوسهم لنصرة ذيلهم لم يخدع عنهم في الحياة حطام بالامس كان لنا لقاء طيب طيب فيه افا انها عظام غدرت من شر العباد عصابه عصابه ملع في نيلها الأحلام في كل يوم للجنان قوافل قوافل شهداء فالحياة رغيدة عزيق القمر تظنون المبادئ معبة أو لهوا أو متاعا يظنهها إنسان بخطبة منمقة مرصعة بالألفاظ الجميلة أو يكتب كتابا يتبع في المطابع ويودع في المستباب لم يكن هذا أبدا طريق أصحاب الدعوة ما ضره هل يستريح إذا تطايرت الدماء هل يستكين إذ القنابل كالمطر ما كبني البشر عاش الحياة رغيدة عشق القمر ما ضره لو كان يمشي بيننا فلكم تغرب لا يكف عن السهر ما ضره لو أنه كبني البشر عاش الحياة رغيدة عشق القمر ما ضره لو كان يمشي فلكم تغرب لا يكف عن السهر فهو الذي في أهله نال المناء وله مكان في الخبائل قد هجر هل يستريح إذا تطايرت الدماء هل يستكين إذ القنابل كالمطر فلم التشرد والتشدد والعنا ولم التمادي في مطاراة الخطر أم هل يلاقي أمة في عينها حقدا دفينا بل قصورا من شرر هذا محال يا أخي فعدونا ملك الزمام وما أرى لك من فأجابني صوت شجي في الدجا ما ضركم فالناس في الدنيا زمر هذا محال يا أخي فعدونا ملك الزمام وما أرى لك من مفر صوت شجي في الدجا ما ضركم فالناس في الدنيا زمر فلكم قصور لا تبيتوا دونها لكم المتاحف واللآلئ والذرر لكم الأغاني والملاهي كلوا والخمر يروي لا تهابوا من نكف ولهم ضجيج القاذفات ونارها لهم الهداهب والدكادك والحطر ولهم بريق الصارمات خواطعا فوق الرقاب تحق صولة من كفر أما الذي ترك الحياة وما بها ترك المجامر والمكاحل والسمر فلكم تضرر عندما أصغالها أعني الحياة فقد تملكها الغجر أما الذي ترك الحياة وما بها ترك المجابر والمكاحل والسمر فلكم تضرر عندما أصغالها أعني الحياة فقد تملكها الغجر السفاق يريد عزاً دونها ومؤملاً قطعاً لأبنى بالبقر إن كان هذا ما يريد فإنه يخطوق طاوال يقال له عمر وقد يرض للسلم رحمه الله يرض له في المجلس أبنى المسلمين في جنوب كل قلبي رجانا ما لي مرض وكل روحي عليها عذبي يا حبيبي نار وجمر يا حبيبي سمت على الحفت هجال وأزهار وإن تعاروا بترب الأرض وأسفا من الجفن شطان وأنهار بالله يا قوم أخل يوم خطبك أليس للوامق المفجوع انظار والكون كهف يكاد اليوم يطلقني والأرض في مغلة المحزون أشبار للحب سر أجل ما سلت أجهله وكم سواي بسر الحب قد حار لكل قلب إذا ما حب أسراره وكل حب غير الله ينهار هو اللي جالو اذا جت شتت سمت على الحق تيجان وأزهار بين الوفود التي حقت رتائبها ببحر جهودك يموي الخل والجار حتى الضيور التي ضاق الفضاء بها لها بمسكنكم عش وأوكار وإن أتاك يتيب يوم مسربتي قلب والعن والكفادي ثار وإن شكت قمتي في يوم مظلمة أحيل ذو الحلم حزما كله يا قلب ما داما حب اسرار و كل خف لغير الله ينهار و امر الرجال اذا جت جندهم سما تعال الحق في جاب وازهر اذا رت بنور العلم جحافل الجهلك البنيان تنهار لولا العقيدة محمرت صفائحه فقلبه لذيول العفو جرار يا أيها الليل عن مناقبه أليس في هذي اسرار الله بيض مدامع وفي الشفاه تراتيل واذكار كل قلب بالندى ما حب اسرار وكل حب لغير الله ينهار هم الرجال إذا ما جئت تمدحهم سمت على الحفت إيجال وأزهار لكل قلب إذا ما حب أسرار وكل حب لغير الله ينهار هم الرجال إذا ما جئت تمدحهم سمت على الحفت إيجال وأزهار طريقاً عرفناه ودرباً سمكناه وحباً صادقاً في أرجائه نشرناه فهل طالبك أخي هذا الطريق أم هل سئمت من قلة الناصر والرفيق ولكن أخي يا أخي الطريق طريق الخير ولا يزال في هذه الأمة الخير والخير معقود في مراصيها الخير إلى يوم الإنسان يا رفيق الصباء أين عهد مضى أينما كان من وصلنا والهوى يا رفيق الصباء أين عهد مضى أينما كان من وصلنا والهوى رب ليل على حلكه قاد غشا قد دعونا به وأطلنا الدعاء رب ليل على حلكه قاد غشا قد دعونا به وأطلنا الدعاء وأطلنا الدعاء وبكينا به ثم زدنا البكى وسكبنا معا أدمعا في الدجا وبكينا به ثم زدنا البكاء وسكبنا معا أدمعا في الدجا ونهار على طوله والضمى قد صبرنا له قضنا معن سوره الانبياء وسهرنا على سنه المصطفى وحفظنا معن سوره الانبياء وسهرنا على سنه المصطفى في صحيح البخاري قلبان وعى في صحيح البخاري لمن المدا وعد عين الورى وندمنا على لهو عمرٍ مضى وندمنا على لهو عمرٍ مضى على لهو عمرٍ مضى يا رفيق الصبا كنت نعم الفتاة كنت نبعا صفا ومعينا رغا يا رفيق الصباة كنت نعم الفتاة كنت مرعا الهوى وملاذ المنا يا رفيق كنت نعم الفتاك كنت نبعا صفا ومعينا روى يا رفيق الصباك كنت نعم الفتاك كنت مرعا الهوى وملاذ المنا وملاذ صدا حين القضاء ثم ضاقا صدا حين القضاء سأني مخبر أن خلا جفا فغدا خافقي مثل جمري الغضا سأني مخبر أن خلا جفا فغدا خافقي مثل جمري الغضا يا رفيق الصباة كل نادو خطى رب سيف نبى وجواد تبى يرفيق الصماء كل نادو خطى رب سيف نبى وجواد تبى رب سيف نبى وجواد تبى غير أن الفتى لو أتى ماء يرى ان الفتى لو اتى ما غائب لو خطا في الخطا يا رفيقا نور ايمانه مشرق ما خبا نور ايمانه مشرق ما خبا يا رفيق الصدى اين عند مضى يا عند مضى يا رفيق الصدى يا الإسلام الاسلام ماذا غيرت تغيرات الجليل المجد وهذا المجد لتفتى الاسلام ماذا غيرت الجليل المجد وهذا المجد لتتغلبوا فتى توحيدها هيا هل في درب الشراه كيف توقو يا فتاة توحيد هل أي الأعداء في الدرب الشراء كانت الدنيا ظلاما دامسا بسد الدنيا وبنس المعتراك بين موهود ومفتون وفي رحة الظلم زمام لا يفاك أمة انتهت على غير هدى بين تقليل وإرهاب وشاة أنبرا للحق نور صاطع أنزل القرآن لي الدنيا ملاك أسر الصبح وعادت مكة أنبع النور وإشعاع الفلاك فدا قامت جيوش همها نصرة الحق تدك الظلمدى يفتل الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك يفتل الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك كيف تغفو يا فتاة توحيد هل هيا الأعداء في الدرب الشراء كيف تغفو يا فتاة توحيد هل هيا الأعداء في الدرب الشراء وأرى اللوما حمى الحق غدا مسرح العابد حلا من منتهات يا فتى الإسلام هلا قلت لي أي ذنب بالمخاص ضيعاك أيها في لذاته هل ترى عيش المعاصي أعجبا أمتي قد علقت فيك المنار فاستفق وانهض وغادر مرجعك لد إلى الرحمن في طهر تجد مركب النصر إلى العليا معك وترى الأبطال آساد الشراء تشتهي يوم الفداء تتبع يكتل الإسلام ماذا غيرك أهدى للمجد وهذا المجد يا فتى الإسلام هذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك كيف تغفو يا فتى التوحيد هل هيا الأعداء في الدرب الشراء كيف تغفو يا فتى التوحيد هل هيا الأعداء في الدرب الشراء نسأل الله صلاحا عاجلا إنما الغافل في البلوى هلاك قد كفانا ما مضى من ربنا اتشف ما بنا فالأمر لا يا فتى الإسلام ماذا غيرك يا فتى للمجد وهذا المجد لك يا فتا الإسلام ماذا غيرت قتاء المجد وهذا المجد لك كيف يا فتا التوحيد هل هيا الأعداء في الدرب الشراء كيف توقو يا فتا التوحيد هل هيا الأعداء في الدرب الشراء أنا لا أقول الشعر مبتدلا للحالمين على الربى الخضرين يتلذذون بكل متخمة ويمازجون الماء بالخمرين الباذلين لفوسهم ثمنا للذة الحمراء والعهرين المائلات رؤوسهم طربا لوساوس الآلات والوتري العابتين بعرض أمتهم والمنتشين بلذة السكرين الخاسرين لكل ماركة يبشرون بآظم النصر لكن ما شعر صطره للأجد رابضة على الثغر حول الكناس لها إذا وت يد كجلميد الصخري يتقربون يرونه نسكم بما امام ردع على الكفر الحاملين جراح امتهم والكاظمين الغيظ في الصدر نذر النفوس لربهم ومضوا يسعون للإبرار بالنذر خاضوا غمار الحرب لم يهنوا وعلى النحور بماءهم تجري حملوا لواء الحق وانطلقوا وَالُّورُ فيِي قَسَماتِ يَسر إ أقْضَلُ فَحَربُ م قُ بِلَةُين شَعْواتَقُ قَدَابَكُفر أَ أَكْبَرُ فَعمرُ مُْ ما بين هذا الكر والفر يحدوهم صوت النفير إلى ساح الوغى ومعامع حمر ربعوا لكم فتضرعا ولهم نشج من الإخبات والذكر يا ربي قد عظم البلاء فهل تمن الى اله الحق بالظفر وشاهده يا ربنا اطلبها كيما تخاطبنا بنا سري وتقول ماذا تشتهون ففي جنات عدن اعظم الاجر فنقولنا سنكره جوع إلى أرض الجهاد وموطن الفخرين كيما نقتل في ثانية إن الشهادة منتهى الظفرين فتجدنا شرفا وترفعنا يوم ازدحى بالناس في الحشرين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 كل رسالة ولها جواب إليكم العسا والحزن ماس الماس على الاطلال وكتست الشعاب نسير تمقد سنا فالدمع جار جاري ودعاهم لدولتهم سراب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 قد طال اغتراب سقور العز قد نامت وغنى حمام السلم وانتفش الغراب أيا إسلام قد طال اغتراب إليكم بني قومي فإنا إنا غين القبر وانكسرت حراب حناليكم فقد لاحت نوايا حل الدل قد كشف النقاب تسل الكفر في هدك العذار وإخوانهم موسي رأيت القوم قد راحت بطون من الإتخام ليت القوم غاب سنغالق دون حب النفس بابا سنغالبهم وإن خان الصحاب ولكن لن نحوز العز حتى نذوق المرة الس في الصيام ندوق المر تسقيه الصيام فان المر عذب ان سقانا انا له الاسلام ذل بحر العذاب فذورا عادني ان القوافي قوافي طراني من سنحمل روحنا في كل وقت إن الدعوات تحسب دائما في حسابها أن الجيل الأولى الذين يبلعون هؤلاء يكبرون عليهم أربعا في عداد الشهداء ان الجيل الاول كله الا يذهب وقودا للتبليغ وزادا لايصال الكلمات التي لا تحيا الا بالقلوب وبالدماء كُلَّمَا هَاجَتْ بِنَا الذِّكْرَ ذكريات غالية تعصف رياحها بفؤاد المحبين ومواقف عظيمة تحفر أيامها في قلوب الذاكرين ربما سكبت دمعة أو أرسلت زفرة أغبات الحروف انتشق صدر الفضاء أن طقن عشنا به والله ما لمحت عين منازلكم إلا توقد جمر الشوق في خنادي ولا تذكرتم غناكم وأرضكم إلا كان فؤادي طار من جسدي كلما هاجت بنا الذكرى واللوع وحنيننا خندقا عشنا به طروى سنينا وسنينا ذكريات كلما مروا تبكينا العيون العيون تذروا الدمع شواقا وحبا ما بقينا وتدر الدمع شراقا وحبا ما بقينا فاندقي والله يعلم كم تشوقت حنينا مدنوت ميمما شطرك نحوي مستبينا فاندقي والله يعلم كم تشوقت حنينا ودنا وتم يم من شطرك نحويا مستبينا وتذكرت هدا والعز والحق المبين ابي وتذكرت شبابا طامحا حروا امينا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 يدعينا اخوتي اقفوا على العهد واننا ما, ما, ما نسينا إخوتي دوماً فاذكرونا فاذكرونا إخوتي, ما نسينا ما نسينا اخوتي دوما فهيا فذكرونا على العهد واننا ما نسينا ناسينا اخوتي دوما فهيا فذكرونا فاذكرونا عندما تحيي الليالي خاشعينا, خاشعينا واذكرونا عندما يعلو النداء وذكرونا كلما هاجت بنا الذكر أولو عني وأنه إن في فينا <تصفيق> فارب الفن بل بغا أثخلوا فينا جراح واستحلوا أدرياء ضملوا منا نسان فاكتفينا بالدعاء فينا دون ما أدن حيا صملوا من نسان فاكتفينا بالدعاء كتموا الأبصال فينا دون ما أدن حيا علم الأرسال نحو نظرة فيها ازدراء لم يكن يعرف حقا كيف هذا الطفل جاء بارع المرود يسعى بالذي فيه الفناء ودعاة الشر دوما سعيهم فيه البلا بارع المرود يسعى بالذي فيه الفنا ودعاة الشر دوما سعيهم فيه البلا لعنة الله عليهم كل ما لاحظي هل سياتي بعد هذا صائل لكيف جاء أمتي لله أشكرني نحو السهاد نرسل الله شزرا وجهه فيه شقا صرختك سهام في صدور أحرام ونداءاتك توقد نارا لا تدفع كما تدفع نارا إنهم قادمون إنهم قادمون بسبب نبالي <سؤال> بالطغاة <سؤال> نكره الظلمى <سؤال> ونأبى أن نكونا جوبنا والترى وليعد للدين عزه والترق من الدماء والترق من الدماء نحن للإسلام حصن نحن جند أوفيا في طريق النور نمشي نقتدي بالأنبياء ولترى من الدمى ولترى من الدمى ليس غير إلهنا نعبد نتقي رفع اللواء هل يعد ان وليعد للدين عز ولترى من الدمى ولترى يوم بادر في دمانا وبحيط طينا علانا وعلى اليرموك نشدو نحن لديني فدا والترب من الدماء والترب من الدماء يسبي لله ویری ايها البطل ايها البطل لفقدك تدمع المقال تدمع المقال بقاع الارض قد ندبت فراقك واشتكى الطلل لان ماتت بنا الاجساد فالارواح تتصل فالارواح تتصل ففي الدنيا تلاقينا لاقينا وفي الاخرى لنا الامل لنا الامل فنسال ربنا المولى وفي الاصحار نبتهل بان القاك في فرح بدار ما بها ملل بدار ما بها ملل بِجَنَّاتٍ وَغُرَبَاتٍ وَرَغَدَاتٍ بِهَالأَنْهَارِ وَالحُلَلِ وَالحُلَلِ بِهَالحُرُوتِ نَادِينَا بِصَوْتٍ مَا لَهُ مَثَلُ بِهَالأَحْبَابِ قَاطِبَةً كَذَلِ الأَصْحَابُ وَالرُّسُلُ كَذَلِ الأَصْحَابُ وَالرُّسُلُ بها ابطال امتنا امتنا بها شهداءنا الاول الاولو فيا من قد سبقت الى جنان الخلد ترتحل هنيئا ما ظفرت به هنيئا ايها البطل هني وداعا ايها البطل ايها البطل لفقدك تدمع المقال تدمع المقال بقاع الارض قد ندبت فراقك واشتكى الطنن لان لا تجبن الاجساد الارواح تتصل فالارواح تتصل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 ترقبوا بمشيئة الله تعالى إصدارنا السادس ضمن سلسلة قوافل الشهداء والله نسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم سئم المذلة والخموع سئم الرقة والنعيم ومضى يشق طريقه لا ينثني وتلامس الجوزى أهمته فكيف سينحني ما ضره ترك السحاب وطول هجر الهاجرين وكل ألوان العتاب ومهاجر في الله وأدى أهله الْتَفَتَ يَوْمَ الفِرَاقِ وَرَاءَ جَادِرٌ الْقَاثِقَ عَلَى الأَرْضِ عَن أَجْذَافِهِ وَرَمَلَ الْهَوَى لَمَّا أَرَادَ سَمَا نظاك ان الارض لم يولج بها ابدا ولم يعرف له حرفا مستجمعا اسراره في صدره, في صدره أبطى الفؤاد بثقلهن ونا لولا اليقين لولا اليقين لما أطاق بقاءها بين الظلوع ولا أطقن بقاءها يوم الفراق وراء ومهاجر القاث قال الأرض عن أكتافه ورمى الهوى لما أراد سماء الْبَادَ أَن تَرَكَ النَّذِيرُ دِيَارَهُمْ دِيَارَهُمْ تَرْضَى بِدُورِ الْقَاعِدِينَ إِوَاءً, إواء. أَمْ بَادَ أَن تَرَكَ الْجِهَادُ سَبِيلَهُمْ سَبِيلَهُمْ فِيهَا وَلَا نِعْمَةَ في يوم الفراق ورى حاجر القاذقان الارض عن اكتافه حاجر القاذقان الارض عن اكتافه, أكتافه ورمل هواء لما اراد سما الْيَوْمَ يَوْمُ السَّيْفِ إِنْ تَضْرِبْ بِهِ تَضْرِبْ بِهِ الْأَحْقَانَ وَإِنْ تُنْذِرْ فَلَا إرجاء, ارْجَاءَ وَالْجَيْشُ جَيْشُ الْمُسْلِمِينَ تَوَكُّلًا توقلاً توقلاً إن كلماتنا ستبقى ميتة أعراسا من الشموع لا حراك فيها جامل حتى إذا متنا من أجلها انتفضت حيا وعاشت بين الأحياء كل كلمة عاشت كانت قد اقتاتت قلب إنسان حي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 يا امه الاسلام بشرى لين طولا بك الهلل الله به الكفر يا امه الاسلام بشرى لين طولا بك الهوان ادلح فالترق بي ذاك يا أمة الإسلام أشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسماً فالفرق بذاك الزمان أبطالنا بجهازه وما ضائيهم قصام الجبال وِبَنوا لمَجْدِكِ سْلَّمًا بِذِمَاءِهِمْ بَلَاغَ الْعَنَانِ أبطالنا بجهازهم وما ضائهم قصام الجبال وَبَنوا لمَجْدِكِ سُلَّمًا بِذِمَائِهِمْ بَلَاغَ الْعَنَانِ فالتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضات والليث يهتفوا لن أعود فالتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضات والأيد يهتفوا لن أعو لن أنفني لن أشتكي لن أرتضي ذل القيود ولا سوف أمضي شامخا رغم المشقة والقيود انا وقد عشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكي انا وقد عشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء ويستكين يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون وحلت ترفل باسما تشهد بألحان المنون يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون وحلت ترفل باسما تشهد بألحان المنون وتقول عفوا يا رفاق فإنما طال الحني ولربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون وتقول عفوا يا رفاق فإنما قال الحني ولربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون ولا علني يا إخوتي أكسى ثياب الخالدين كل يوم مضى وشر الكرامة بالجهاء <تصفيق> وحرور الظلام وقد صنفني كل قرب وضع أرى أنني تأمون في الطريق أرى أنني واحد لا رفيع أرى أنني في بحرور فسلب لي كل كرد وظيف أرى أن يومي وليد الأساء وفي ظلمة النائم لا يفيد فمن ينبلي كي يشيل الصلاة ويمضي بروحي إلى ما تطير فمن ينبلي كي يشيل الصلاة ويمضي بروحي إلى انا اكلنا اضحى لله يا حبيب علي يا رحيم شفيق فقد ضاق صدري وكان الحشا يضيق قلب الطرير الرفيق فقد ضاق صدري وكان الحشا يضيق قلب الطرير فيا ليتني كنت بروان بنافث ويا ليتني كنت حر وطليب فقيد المعاصي ما فواني واضاع دلي عن سواه فقيد المعاصي المعاصي ولست اروم النجا والنجا ربي من حقي اروم المعافي ولا استروم النجا والنجاء والنجا قريب الحكيم على تلك الفيلن من يطول بنا البقاء من يطول بنا البقاء في هذه الدنيا سنحيا ثم يدركنا الفناء ثم يدركنا الفناء قد رايت ما قد رايت وها رني ايوا من هذا طريق واضح لا نذ فيه ولا منفر وقد احمرت راح من بقايا الذياء من بقايا الذياء وتناثرت يا رب الله كان ابي عشقت السينما العربيه بما املكه من عبا وما تحمله من نقاء من خطا ناظر المتور ابو رياض عرفوه طبيبا قليلا ونظراته شارده ماته هادئة حزين بلغه حقار العدو للمجاهدين في القوت فلم يخنع له بال ولم يكرر له قرار ولم يصبر على القعود في أعطاء المعين وإخوانه وافرون على الجمع فطار إلى رناس وصبر صبر الرجال وعشق أربق الدهار مكث فيها سنوات وكان جلم جهاده بها وفي يوم من العيام ثلاثة أحد سبعة مئة وعز كان عائدا مع مجموعة من المجاهدين من احد العمليات دواقوا فجاة وسقط ناصر وبدأت دماؤه التسير فحملوه وانطلقوا به علّهم عن وفي الطريق نظر الى مراكبه وقال لها ألم يروعن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من كان آخر كلامه على الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة قالنا نعم فنطق بها ثم قاب صوته إلى دار إيبانا صبراء وما دروا أنا جنود الحق متى اذا وما هو ان صحى ذمرك او تذكرت لقاء او تذكرت لقاء وعدت عليه في وهيدت في قلبك فتجلى دي بضرب ثم جودي ثم جودي بالدعاء وتذكري يوما قريبا عند ربي في السماء هذا أزعك يا فوادي حين ينزعك سلوني وعشية جاد الغمام بمائه لله إذا أتاق الحروب لم يبلغ العشرين وعفت بدائه عشق الجناد غيال فأخوك طيبة من و تنادي انت تداني غدا ترى طالما مكتبي بقول تقضي رباهما قد القول وما فقط الشليل دينه صدق الإله وعلى أجر وفائه أبطالنا من نهر جيسو نهتو ودماؤهم خلطتنا كلماءه من نبنع انا وكان من العلماء وشفيق دعى قل عليم في الندى قمر الديا دي واكوكب لسمائيه سليمان الحبيب وقوله لا اعوذ رقا عبنا لقائه وسمير شجل اللبية أم تمامه صدق الليلة فكانت لشهدائه أم الهزاء أضوغ تيبة لم عجيب وصف يلي يقوب حديد. ذكرى هو في القلب لب دوائه أبناء طيبة يا لب حديده ذكرى هو في القلب لب دوائه أبناء طيبة يا لب مات الى الوغى يحظون صوت اولى ان الجهاد طريقنا ان الجهاد لنا طريق سالكون نحو الجنان مخضب بدمائنا لا اسمعنا اليوم صوتا خائران عودوا الى الاوطان يا ابناءنا كيف السبيل الى رجوعنا من بعي ريوم السلم في أرض الوغى لا والنبي بعث النبي بأرضنا كيف تلتكذ بالقعود هنيهة بعد الذي ذقناه في أفراننا أين السلام وقد تقاتل شعبنا وترملت أزواجنا ونساؤنا ونسائم الأسهار هبت ريئة حملت إلى الأوطان رجع نحيبنا لا تجزعي أماه إلا نحيبنا خوف الإله بأن تلين قناتنا إن السلوج وإن بعضها تنفع فوق البسيطة لن تزازع صبرنا وزيدها في الصائرات ونارها لا لن تفل اليوم منها زماتنا متى جنن وتجلد الموت يوم, يوم كرهته حتى نال القلب عند ملكنا سنظل في هذا الطريق عزتها متنتكين بديننا وكتابنا, وكتابنا حتى وإن طغى الزمان تعجبًا من عدلنا وإبائنا ومضاينا كنقول صبرا يا زمان ابناء خالد والمثنى قالونا ابناء خالد والمثنى قالونا ابناء خالد والمثنى